الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضاء صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فهذه أول قراءة لنا هذه الرسالة الطيبة المباركة لشيخ الإسلام ابن ثامية رحمه الله تعالى وهي الموصومة بمقدمة التفسير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 ويشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما يقول الشارح رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه الخطبه هذه الخطبه تسمى خطبه الحاجة يخطبها الإنسان عندما يريد ان يتكلم عن حاجة يريدها سواء كان زواجا أو أي شيء مما يحتاجه في أمور دينه ودنياه ولهذا تسمى خطبة الحاجة وهذه الخطبة تقدم الكلام عليها وننبه الآن عن فقرات فيها وهو قول من يهده الله فلا مضل له ما معنى من يهده الله من يقدر الله له الهدايه فلا أحد يستطيع أن يضله وكذلك لا أحد يستطيع أن يخرجه من الهداية إذا هدي هداية التوفيق فالهداية على قسمين هداية توفيق وهداية دلالة هداية الدلالة يعلن بها هداية الإرشاد والتوجيه وهذه يقوم بها الأنبياء والموصلون ومن بعدهم اتباعهم من العلماء وأما هداية التوفيق فهذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى فيوفق عبده لما يحب ويرضى ومن قدر الله سبحانه وتعالى هذا النوع من الهداية فقد أراد به خيرا عظيما قال سبحانه وتعالى وأما ثمود فهديناهم فالتحب العمى على الهدى فالهداية الأولى فهديناهم يعني دلناهم فالتحب العمى على الهدى يعني بالهداية الثانية هداية التوفيق فهداية التوفيق هذه لا تكون إلا له سبحانه وتعالى لا يملك أحد حتى الأنبياء حتى الأنبياء وأما هيدة الدلالة والإرخاد والتوجيه والنصح والوعظ فهذه الهداية يقوم بها الأنبياء وهي وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين بينهما في القرآن أو ذكرهما سبحانه في القرآن حين قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبت وقال في موضوعٍ آخر وإنك لا تهدي إلى صراط فهنا أثبت له الهداية في موضوعٍ ونفى الهداية في موضوعٍ آخر فما المثبتة ومن المنفية أما ما أثبتها الله سبحانه وتعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم بها هداية الدلالة والأرشاد وأما ما نفاهها الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببتها فالمقصود بها هداية, هداية التوفيق والمراد أن من قدر الله عز وجل له فلا يستطيع أحد أن يضله مستحيل وليذك كان المشركون يأتون بسادات الصحابة فيعذبونهم ويؤذونهم ومع ذلك ما يرجعون عن دين الله سبحانه وتعالى وكذلك من أراد الله عز وجل أن يخرجهم هداية التوفيق فلا يستطيع أحد أبدا أن يدخله فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ملك لعمه أبي طالب هذا نوع من الهدايه هدايه التوفيق مع أنه كان حريصا عليه ومع تأهل أبي طالب لأن يكون على هذا لو أراد الله عز وجل له يعني أقصد بالتأهل هنا يعني أنه دافع ونافح ووقف ما كان معاندا كأبي سفيان مثلا ولكن إن شاء الله لأبي سفيان ان يدخل الإسلام مع عيناده ومع مواقفه، وشاء الله سبحانه وتعالى لا طالب إلا يسلم، بل مات على عصبيته حينما قاله على ملة عبد المطلب إلى آخره. وكذلك من ملك نوح لابنه، وما ملك نوح لزوجته، وما ملك لوط عليه السلام لمرأته، فهذه الهداية اختص الله عز وجل بها، وهي ولهذا كانت كان مطلب الهداية. مطبع علي من الله سبحانه وتعالى حين يقف العبد بنادئة يا ربي في كل ركعة الصلاة فيقول اهدم الصراط المستقيم اهدم الصراط المستقيم هذه هداية خاصة هداية في الصراط فالهداية على قسمين هداية إلى الصراط وهي الهداية إلى الإسلام وهداية في الصراط وهي الهداية إلى السنة في الإسلام إلى السنة الهداية إلى الصراط ينتظم تحتها الثلاث والسبعون فرقة والهداية في الصراط تنتظم تحتها فرقة واحدة هي أهل السنة والجمع لهذا كانت الهداية في الصراط أخص أنواع الهداية نعم. ومن يضل فلا هادي له من يقدر له الضلالة فلا. من يقدر من يقدر له الضلالة فلا أحد يهديه سواء كان في الضلالة وأراد أحد أن ينتشله منها أم لا وقوله أشهد مع أن الأفعال التي قبلها بضمير العظمة يعني نستعين نعوذ هذا ضمير العظمة لكن جاء هنا وقال وأشهد أن لا ما إلا الله والأصل هو يقول ونشهد قالوا بأن الإفراد يناسب التوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله هذا توحيد لله عز وجل فصار الأنسب أن يوحد لفظ الفعل أشهد ولا يؤتى بالنون الدالة على العظم أو على المتكلم ومعه غيره قال المصنف رحمه الله اما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه قال الشارح رحمه الله المؤلف بان في هذا الكلام أن تأليفه للكتاب له سبب وهو سؤال بعض إخوانه أن يكتب له في هذا الموضوع والتأليف قد يكون افتدائيا من المؤلف يرى حاجة الناس إلى موضوع معين فيكتب فيه وقد يكون له سبب سؤال بعض الناس وقد يكون له سبب مثل سؤال بعض الناس أي يكتب في هذا الموضوع المعين فالاول يكون مسؤولا بلسان الحال والثاني يكون مسؤولا بلسان المقال وهذا في إشارة إلى لقطة مثلتية وهي أن الإنسان أيضا إذا لجع إلى التأليف أو كذا فإنه ينبغي أن يجمع وأن يؤلف وأن يصلي فيما يحتاج إليه الناس ولا يكون هذا التصنف شهوة يريد الإنسان من ورائها مربحا ماديا أو رفعة دنيوية ومكانة بين الناس فبئس هذا القصد إذا كان قصد الإنسان ولكن ينبغي على الإنسان أن يتقي, أن يتقى الله سبحانه وتعالى ويعلم أن هذا العلم أمانه وأنه مسؤول عنه أمام ربيه سبحانه وتعالى فيكون تأليف وتصنيفه فيما احتاجوا الناس إليه ولذا كثر عن الأئمة مثل قول شيخ الإسلام هذا وقد سألني بعض الإخوان أن أكتب كذا أو قد سألني بعض الإخوان أن أصنف كذا كثير من هذا في مصنفات الأئمة معنى هذا أنهم كانوا مضطرين إلى هذا التأليف والتصنيف ومن ألف منه ابتداء فلموضوعات كانوا يحتاجون كان المسلمون يحتاجون إلى بيانها أما أن الإنسان يجمع من هنا ويجمع من هنا ويجمع من هنا ويأتي حتى يخرج كتبا في النهاية ويصبح في تعداد المصنفين مصنفين جاهل بدينه لما يجمع من هذا ومن هذا ومن هذا لا سيما بعد التقدم في النت وخلافه أصبح الآن يص... أصبح الإنسان أن الآن الصن هو حصل أي مدى علمي بأقصر في أقصر وقت زمني يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا ثم يؤلف بين هذا ويطلع كتاب ويكون نعم صحيح أصبح من ذلك كذلك نحن. فإن العالم إذا رأى الناس محتاجين إلى شيء وألف فإن حال الناس تستدعي أن يبين لهم هذا الأمر الذي وقعوا فيه حتى يعرف الحكم ويتعبد لله به على بصيره وقد يسأل عن هذا الأمر المعين قال المصنف رحمه الله والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وانواع الباطل قال الشارح رحمه الله قواعد كليه قواعد كليه القواعد جمع قاعده وهي اساس الشيء ومنها قواعد البيت أي, أي الأساسات التي تعين على فهم القرآن وحينئذ نعرف أن هذه القواعد قواعد, قواعد تفسير لتفسير القرآن لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصبت بإنزال القرآن فإن القرآن نزل لأمور ثلاثة بتعبده وتلاوته فإن القرآن نزل لأمور ثلاثة التعبد بتلاوته وفهم معانيه والعمل به ولهذا هذه ثلاثة أمور وبعض العلماء أضعص إلى هذه الثلاثة أمرين آخرين الرابع هو التحاكم إليه والخامس الاستشفاء به فيقول القرآن نزل لهذه الأمور الثلاثة التعبد بالتلاوة تلاوة الله وفهم المعنى والتدبر والثالث العمل به والرابع التحاكم إليه والخامس الاستشفاء به سواء كان من أمراض القلوب الشبهات والشهوات أو كان من أمراض الأبدان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالإخلاص والمعوذتين. نعم ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا فالقرآن نزل إلى الله أكبر هذا منهج الصحابة ربما نعظر إلى أن القرآن مسؤولية عظيمة وأن القرآن إنما خوطب به الصحابة أولا ولهذا حرصوا على العمل بما فيه ولم يفصلوا ورضي الله عنهم بين العلم بالقرآن والعمل بين التولاوة باللفظ والنزول به الواقع هم عالموا أنهم مخاطبون بالقرآن على وجه الإلزام إما دفع الأوامر أو ترك النواهي هذا إذا كان في الأحكام او التصديق إذا كان في الأخبار وتمت كلمة ربك صدقا وعادلا صدقا في الأخبار فهم صدقوا وعادلا في الأحكام فأحكام عادلة وإلى الأوامر والنواهي فامتثل الأوامر واشتنبوا النواهي هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون بين العلم والعمل ولا يوفق الإنسان في كتاب الله إلا إذا كان يقصد ذلك لا يقصد فقط العلم وإنما أن يضيف إلى ذلك العمل حينيذ تكون هناك بركة القرآن ولا نحن نشوف عندنا العلم بالقرآن وبلافظه وكذا كثير عندنا معاهد قراءات وعندنا وعندنا وعندنا وهذا الحمد لله مما من الله سبحانه وتعالى علينا لكن نحن نحتاج العمل العمل، الأمة تفتقد الآن العمل بالقرآن، الآن تنزل بالقرآن من حيز العلم إلى واقع التطبيق والعمل. فالقرآن نزل لهذه الأمور الثلاثة، أما لفظه فلا يكاد يشكل على أحد أو يعصر على أحد، لأنه يقرأه العامي والعالم والمتعلم. وأما ثغمه فهو الذي يحتاج إلى تعلم وتفكر وتدبر وأما العمل به فهو أشد على النفوس وأعظم شوف يعني الشيخ جعل أن العمل أشد على النفوس من العلم العلم تفتح وتخر وتعلم لكن العمل صحب فقد يعلم الإنسان الشيء لكن العمل صح ولهذا جمع الله بين العلم والعمل في كثير من أي القرآن قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان ما فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فآمنوا فيها إشارة إلى العلم لأنه لا إيمان إلا عن علم فاعلم أنه لا إله إلا الله فآمنوا وعملوا الصالحات إلا من تاب وأمن وعمل صالحا ولهذا كان العمل ركلا من أركان البيئنا وجزءا من الإيمان لا يتجدد لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة في إلزامها بما تقتضيه الحال من تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي وتأمل قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليبدأ آياته وليتذكر أولو الألباب حتى يتبين لك أنه لا بد من فهم القرآن ولا بد من العمل به وقول المؤلف رحمه الله ومعرفة تفسيره ومعانيه كل هذه من باب عطف التفسير أو عطف المترابط فهو كقول الشاعر ألف قولها كذبا ومينا لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه معاني متقاربة وإن كان فهم القرآن يتضمن فهم معناه وفهم حكمه وأسراره لأن القرآن له معاني ولهذه المعاني والأحكام حكم وأسرار ثم قد يقال إن التفسير غير المعنى إن التفسير غير المعنى التفسير تفسير اللفظ والمعنى هو ما يراد به الكلام وت... نعم ما يراد بالكلام يعني كن عام يعني تفسر اللفظ ثم تقول يراد بهذه اللفظة كيت وكيت, وكيت يبقى ممكن يقال تفسير غير إيه تفسير غير المعنى فالتفسير يكون ماضو بيتفسر اللفظ لما المعنى يعني المراد من هذه اللفظة بما تحمله المعاني نعم يقول العلماء التفسير تفسير اللفظ فقط بأن يفسر هذه الكلمة كما يفسرها صاحب القاموس مثال أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها تفسيره اللفظي أن تقول يوم يأتي شيء من آيات الله الدالة على القدرة مثلا والمراد بها طلوع الشمس من مغربها هنا صار فرق بين التفسير اللفظي والتفسير المعنوي الذي يراد ولهذا القرآن يفسر يعني تفسير اللوضي يوم يأتي شيء يوم يأتي للدالة عن القدرة ثم المعنى بها والمراد به طروع الشمس من, من مغربة طبعا المراد به طروع الشمس المغربة ده مش في اللافظ الموجود عندنا نعم ولهذا القرآن يفسر على الناحيتين تفسيرا لصبيا مطابقة مطابقا مطابقا للصب فقط وتفسيرا معنويا وهو ما يراد به ثم قد يتوافقان وقد يختلفان فإذا أردنا أن نجعل كلام المؤلف أن نجعل العطف في كلامه على التأسيس والتوكيد والترادف, لا. لا التوكيد والترادف على التأسيس يعني يبقى معنى جديد يعني معنى مؤسس كلام مؤسس يعني كلام جديد أو كلام مؤكد لما سبق او مرادف المساواه على التاكيد فاذا اردنا ان نجعل كلام المؤلف ان نجعل العطف في كلامه على التأسيس للتوكيد والترادف نقول إن فهم القرآن نزيد به الحكم يريد به يريد به الحكم والاسرار التي يتضمنه معرفة تفسير التي يتضمنها التي التي يتضمنها معرفة التفسير التي التفسير التي يتضمنها ومعرفة التفسير التي يتضمنها ومعرفة التفسير الامر الاول انه ان فهم القرآن يريد به الحكم والاسرار التي يتضمنها اللي هي المتعلقه بالمعنى اتنين ومعرفة تفسيره اللي يمس علقة ومعرفة تفسيره يعني معنى اللغفة ومعاني أي معرفة المراد به ومعرفة تفسيره أي معرفة المراد به قال المصنف رحمه الله تعالى في سقفة في سقفة يعني يقول إذا أردنا أن نفهم كلام المؤلف، على أن هذا الكلام يعني تأسيس لا توكيد، فنقول إن فهم القرآن يريد به الحكمة والأسرار التي رضمنه. الواحد، اثنين، وما تفسيره التفسيره. لأننا حكتن دواليه. الحكمة والأسرار وما التفسير. ما ذي الإباء يعني معنى اللفظ فقط. ده اللي هو طبعا هو اللي هو يرد معنى التفسير. ومعانيه أي معرفة المراد به يعني معنى اللفظ فقط ومعانيه أي معرفة المراد به مشكلة الطبعات هذه اللي هي دي يعني المعنى يختلف كلية يعني لو اختلف القرأة من هنا ما نفهم شيء قال المصنف رحمه الله تعالى إذا والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. قال الشارح رحمه الله تعالى أفادنا المؤلف رحمه الله أن تفسير القرآن نوعان نقلي وعقلي. ولكن يجب أن يكون التفسير العقلي غير مخالف للتفسير النقلي، لأن التفسير النقلي مقدم عليه وذلك لأن العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها الوصول إلى معرفة الحق بخلاف المنقول ومع ذلك ففي المنقول شيء من الباطل فيه إسرائيليات كثيرة أدخلت في التفسير في أحاديث موضوعة وضعيثة دخلت أيضا في التفسير. تحتاج من الإنسان إلى أن يعرف ما يميز بين الحق وأنواع الأباطيل. كلامك في الإسلام رحمه الله التمييز. في من قيل ذلك يعني ما نقل عنه من الت... ما نقل عنه في التفسير ما نقله يناسب تفسيري. أن نميز بين من قله في منقوله ذلك ومعقوله بين الحق وانواع الاباطية فالمنقول في حق مباطل والمعقول في حق مباطل اما الحق اللي في المنقول هو ما ثبت به النصوص وصحت، واما الباطل في المنقول هو ما لم يثبت به سند ما نميزه بسمدن ومن ذلك ما أدخل من من إسرائيليات في التفسير وما أدخل في ذلك من أحاديث ضعيفة وموضوعة فلا ينبغي أن إحنا نأخذ بهذا في التفسير لكن نأخذ ما صح فقط ما نأخذ أصح ما صح عن عن أمر صلیب في سلما وما صح عن الصحابة وما صح عن التابعين في ذلك ولي ما يقول كذلك. وهو ما يسمى بالنظر ما يسمى بالنظر وهذا المعقول أيضا فيه حق وفي باطل أما الحق الذي فيه فهو ما وفق المنقول ولم يخرج عنه وأما الباطل الذي فيه فهو ما خرج عن المنقول وما خرج عن مراد النصوص لا. قال المؤلف رحمه الله تعالى والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل قال الشارح رحمه الله الدليل عقلي أم نقلي؟ نقلي وعقلي أيضا لأننا يجب أن نعتبر دليل العقل في القرآن ما لم يخالف المنقول وإلا فالعقل لا شك أن له مدخلا كبيرا في فهم القرآن ولهذا يأمرنا عز وجل بالتفكر بل إن التدبر في قوله ليدبر آياته يدخل فيه المعنى الذي يدركه الإنسان بعقله قال المؤلف رحمه الله فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغفل والثمين والباطل الواضح والحق المبين والعلم إما نقل مصبق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم قال الشارح رحمه الله وما سوى ذلك فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود قال الشارح رحمه الله تعالى العلم الحقيقي هو إما نقل مسبق عن معصوم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وإما قول عليه دليل معلوم قول يعني بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فأنا أقصد هو من جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. فالعلم من نقل مسبق عن معصوم. المعصوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأن غير النبي صلى الله عليه لا يأصل في هذا. في النقل قد يهم أما النبي صلى الله عليه وسلم حيث بلغ عن ربه وأعظى لما كانت السنة وحيا فإن لا أصن في هذه السنة فلا يقع فيها وهم فيما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع في وهم الشرع ما في وهم ولا في غير ذلك إنما هو نقل نقل محفظ ان علينا جمعه وقرانه الا اني اسيت القران ومثله معه نعم المقصود بالقول وان ما قول عليه دليل يعني قول لبعض العلماء من الصحابة ومن بعدهم عليه دليل معلوم يعني من الكتاب والسنة هذا ما نقول او من المعقول الحق نعم الذي هو نسميه أسميه مثلاً دليل قياس وإما, وإما قول عليه دليل معلوم قول يعني بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لكن عليه دليل معلوم من المعقول أو المنقول ولهذا نثبت دليل القياس وهو من الدليل العقلي إذا هذه ينبغي أن نجعلها قاعدة بحيث يقال ما هو العلم الحقيقي فيقال كذا وكذا تضع عليه شرفة أو تضع إشارة وتطالع تفكر ثم تنقل مثل هذه القواعد والضوابة العظيمة وهي أن العلم إما مقل مصدق عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم نعم إذا أردت فرع القاعدة لمعرفة العلم الحقيقي معرفة العلم الحقيقي فرع هذه القاعدة أما نقل مصدق عن معصام وإما قول عليه دليل معلوم هذه قاعدة ذهبية إذا أردت منعرف العلم الحقيقي اللي عندك هذا علم حقيقي ولا مزيف اللي عند الآخر هذا علم حقيقي ولا مزيف اللي تسمع هذا علم حقيقي ولا مزيف شوف دع له قاعدة ما هي هذه القاعدة إما أن يكون ما يقول هذا الشخص قال عن نقل عن نقل مصدق المعصوم معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عليه دليل المعلوم من صحيح المعقول والمنقول نعم قال الشارح رحمه الله المؤلف رحمه الله استعمل السجع في هذا الكلام والسجع إذا لم يكن متكلفا فإنه لا شك يزين الكلام ويحببه للنفس ولهذا يقع أحيانا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن بدون تكلف يقول نعم يعني إذا كان الإنسان يلجأ إلى السجع من غير تكلف على تعسف ولا لي مثلا لكلام حتى سجعا أو يود التواصل به أيضا إلى واصل ما لن يكون كذلك فهو محمود لأنه يزيد الكلام ويجعل المستمع منتبها وهو نوع من أنواع البلاغة التي به بها لغتنا فلا بأس باستعماله ما لم يصل إلى حد التكلف أو الوصول به إلى الباطل أخذ باطل قوله ما سوى ذلك المشار إليه النقل المصدق عن معصوم والقول الذي عليه دليل معلوم فإما مزيف مردود وهذا يكون في مقابل النقل المصدق وإما موقف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود يعني نتوقف فيه فالأقسام في نئذ ثلاثة ما علمت صحته وهو الأول وما علمه الأوان إذا وما علم بطانه وهو الثاني وما يجب التوقف فيه وهو الثالث لأننا لا نعلم يعني ما علمت صحته الأول الآن هو إيه؟ اللي هو المصابخ عن معصوم وقل عليه دليل طيب وما علم بطلانه وهو الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو المزيف المردود اللي هو المزيف المردود طيب والثالث ما توقفنا فيه وهو ما لا نعلم أنه بهرج ولا منقود يعني أنه صحيح صحيح نأخذه أو, أو مردود نرده فهذا متوقف فيه حتى لنا بعد ذلك صحة أو الضعف إذن الأول نعمل به ونأخذ به وهو النقل الصحيح والثاني نرده لأنه مزيف مردود كذب والثالث نتوقف فيه حتى نتبين لأننا لا نعلم هل هو من النقل المصدق عن معصوم وهل هو من القول الذي عليه دليل معلوم أو نعلم أنه مزيف ومردود ما نعلم هذا ولا هذا فالأول مقبول والثاني مردود والثالث نتوقف فيه قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعنى البهرج هو المغشوش وهو وظهرج النقود من الذهب والفضه هي المغشوشة والمنقود أي السالم من الغش نعم طيب متوقف عندها وحادث الامه نعم متوقف هنا هذا والله اعلم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى محمد و